الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وضعت نستكمل بتوفيق الله تعالى شرح كتاب الحج من مختصر الشيخ غريب بن إشحاق في مذهب الإنام مالك وصل الكلام إلى أركان الحج الثلاثة الطواف والسعي والوقوف بعرف وكلها أركان مجمع عليها أو متفق عليها عند فقهاء المذاهب. نتكلم عن ركن الطواف، فنورد ما أورده المصنف من المتن حول هذا الركن. فنقول بالله التوفيق، قال المصنف، ثم الطواف لهما، وقلنا إن لهما هنا تعود على الحج والعمرا. ثم الطواف لهما سبعا بالطهرين والستر وبطل بحدث بناء وجعل البيت عن يساره وخروج كل البدن عن الشاذروان وستة أذرع من الفجر ونصب المقبل قامته داخل المسجد ولاء وابتدأ انقطع قطع لجنازة أو نفقة أو نسي بعضه وإن فرغ سعيه وقطعه للفريضة وندب كمال الشوط وبنى إن رعف أو علم بنجس وأعاد ركعتيه بالقرب وعلى الأقل إن شك وجاز بثقائف لزحمة وإلا أعاد ولم يرجع له ولا دمى ووجب السعي قبل عرفة إن أحرم من الفل ولم يراهق ولم يردف بحرم وإلا سعى بعد الإفاضة وإلا فدم إن قدم ولم يعد واضح من النص أبناء الطلاب إن اشتمل على شروط الطهر شروط الطواف واشتمل على بعض مندوباته وبعض جائزاته ووقته فنقول بالله التوفيق إن الطواف من حيث الحقوق والدليل هو ركن من أركان الحج وهو طواف ببيت الله العتيق عددًا معينًا من الأصوات، مبتدياً من عند الحجر الأسود، منتهيًا عنده أيضًا، فيحتشر بذلك صوت، وهكذا لمدة سبعة أشواط، جاعلاً البيت عن يساره، إن استطاع أن يستلم الحجر الأسود، استلمه في امتداد الطواف، الطواف الواجب أو الطواف المندوب، لكن يتأكد وجوب استلامه في الطواف الواجب، وإن تعذر عليه الاستلام سقط. لكن الابتداء من الحجر واجب من واجبات الحج ينجبر تركه بالدم لو تركه الإنسان ولم يعود إليه مرة أخرى يعني الشخص ابتدى الطرف مثلا من الركن اليماني يلغى ما قبل الحجر ويتم إليه فإن لم يتم إليه أعاده وأعاد السعي بعده ما دام ببكة وإن تعمد الترك في ذلك أتعمد ترك الإعادة يعني عليه دم والدليل على الطواف قول الله تعالى ولي الطواف بالبيت العتيق والطواف فيه حكم إنسانية ومعاني جليلة عالية حيث نعلم من كلام علماء الجغرافيا ان الكعبة هي سرة الأرض او هي منتصف الأرض بالتشاوي ولذلك كانت أفئدة الناس تشاوي لهذا البيت العتيق وحركة الطواف كلها كلها تدور حول هذا المكان الذي جعله الله سبحانه وتعالى قبلة لأهل الأرض جميعا يرتسل فيه الناس أو يغتسل عنده الناس من ذنوبهم وأدرانهم وآثانهم والتوفر له شروط هذه شروط خمسة أو ستة أو سبعة على الخلاف في عددها يعني في خلاف في عدد هذه الشروط فجامع الأمهات عدها خمسة والمصنف والإمام الخرشي عدها سبعة شروط لأنه عد المطلن بالحظة الشرط وعد المولاة شرط ونحن سنذكر هذه الشروط على النحو التالي الشرط الأول العدد أي يشترط في الطواف أن يكون سبعة أشواط لا زيادة ولا نقص لا يتعمد الإنسان فيه النقص ولا يتعمد فيه الزيادة لأن هذه أحكام ينبغي على الإنسان أن يلتزم فيها توقيفية من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زيادة ولا نقص ولو تعمد الإنسان نقص بطل ولو تعمد الزيادة يبطل تلك الزيادة ويأثم الإنسان بها ولو تذكر الإنسان أثناء الثعث أنه نسى شوط من هذه الأشواط يخطع السعي ويعود ليكمل هذا الشوط ويعيد ركاطي الطواف ويعيد الثعث الشرط الثاني الطهارة من الحدث والخبث وسطر العورة وشروط الطهارة في الطواف وسطر العورة أنه كالصلاة عند مالك إلا أنه يبحث الكلام وينبني على هذا الشرط أن الإنسان إذا أحدث أثناء الطواف عمدا أو سهوا أو غلبة بطل الطواف ويمنع من البناء ولذلك قال المصنف ومنع وبطل بحذف بناء يعني يبطل البناء أو التكملة على ما مضى من الأشواط على مشهور مذهب مالك لا فرق بين الواجب أو التطوع وعلى المحدث أن يبتدئ التوافق الواجب بعد الطهري دون التطوع يعني التطوع في تساغل لأن يغتفر في النوافر ما لا يغتفر في الفراد هذا الشرط في شدة في مذهب مالك في هذا الجانب لأن الآن بعض الناس تطوف يستغرق معها الشوط ما يقرب من نصف ساعة أو ساعة لبعد المسافة كمان يطوف من أقصى مكان في المسجد أو أعلى مكان في المسجد في الطابق الثاني مثلا أو الطابق الثالث فهي هذه الحالة قد يتعذر عليه إكمال سبعة أشواط على وضوء واحد وجه القول عند الملكية بعدم بناء المحتث على طوافه إن الطواف بمثابة العبادة التي لا تتجذأ عبادة ذات أجزاء فمن احدث في صلاته لا يحق له التوضع والبناء على ما فعل من صلاته كذلك من احدث في طوافه وان كان فيه تفصيل في هذا الكلام في باب الصلاة كما تقدم في احكام الرعاف والدرجة على الشرطة التهارة وسطر العورة حديثين: الحديث الاول حديث ابي هريرة قال بعثني ابو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحو مؤذن بمنا ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان وهذا الحديث معروف من حديث سيدنا علي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أرضى فعليا وأمره أن يؤذن بسلط ضراءة فأذن سيدنا علي في أهل ميناء لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف البيت عريان وهو نص صريح في وجوب الستر بالنسبة للطهر والدليل على الطهارة حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حينما حين قدم أنه توضع ثم طاف بالبيت فهذا دليل على وجوب وجود الطواف الشرط الثالث جعل البيت عن يسار الطواف مبتدعا بالحجر الأسود ومنتهي عنده واستلام الحجر كما قلنا واجب في ابتداء الطواف فلو طاف المرء عكس هذه الكيفية بأنه جعل البيت عن يمينه أو طاف واجه البيت أو ظهر البيت لم يجز الطواف والاستلام حسب القدرة النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في حديث سيدنا جابر لما قد مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعة لكن إذا تعذر الاستلام سيدنا عمر رضي الله عنه قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع في مسألة التقبيل ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك في مسألة التقبيل مسألة الاستلام إذا تعذر على الإنسان الاستلام يشير لهم الشرط الرابع أن يخرج الإنسان بكل بدني عن البيت ويخرج عن الشاذروان وعن مقدار ستة أذرة من حجر إسماعيل والشاذروان هذا بناء ملصق بجدار الكعبة أو بحقة الكعبة مرتفع على وجه الأرض بمقدار ثلثي ذراع في وقتنا الحالي عليه حلق من نحاس أصفر دائر بالبيت طرز بها كشوة البيت أو أسفار الكعبة هذا القادر من البيت نقضت قريش في, في نابنة البيت في عهد قبل بعتة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين كما هو معروف من تاريخ بناء البيت فهو يعتبر في الحقيقة من البيت لو طاف الإنسان خارج هذا المكان ووضع إحدى رجليه عليه أحيانا لم يصح أو لو طف متصق به بل لابد أن يخرج الإنسان عن هذا البيت وإن كان فيه نظر في كلام في كون هذا الجزء من البيت أو عدم كونه من البيت الإمام الحطاب يقول أن فيه اضطراب فيه وصرح جماعة من الألم المقتدى بهم أنه من البيت فيجب على الشخص أن يحترز منه خروجا من هذا الخلاف. كذلك يخرج عن الحجر حجر إسماعيل هو البناء اللي على هيئة نصف دائرة في جانب البيت وسمى حجر لاستدارته هذا ينبغي على المرء أن يخرج عنه حين الطواف ولا يصلح أن يطوف من داخله ولو طاف المرء من داخله لا يعتد بهذا الشوت وهذا الحجر ورد فيه انه كان مكان يقيم فيه سيدنا اسماعيل او اتخذاه وعريشا من اراك ليحمي فيها غنماء او لتقيم فيها الغنم ولما قريش بنته ادخلت فيه اذرعا من الكعبة وهذا الكلام معروف في كتب الثقوة وفي كتب السير التي تعرضت لبناء البيت العتيق شرط اخر من شروط الطواف ان الانسان ينصب قامته عند تقبيل الحجر الاسود في الطواف بمعنى على الطائف أنه يقبل حجر أصد منتصب القامة وكذلك عند مروره بجانب الشاذروان أو حجر إسماعي بحيث يثبت في مكانه وجوبا حتى يعتذل قائما على قدميه ثم يطوف لأن لو طافه هو متقطئ الرأس في هذه المناطق كأنه طاف من داخل البيت شرط آخر أن يقع الطاف داخل المسجد فلو طاف المرء خارج المسجد لا يجوز ويجتحب للرجال في الطواف أن يدنوا من البيت كالصف الأول في الصلاة لكن النساء يكن خلف الرجال كالصلاح كمانا بتبا فالعاصر الحاضر أبنائنا الطلاب كما نعلم من شعة هذا البيت العتيق يتسع الطواف ليشمل طابق وطابقين في المسجد الحرام ودخلت أشياء كثيرة أو بقاع كثيرة دخلت داخل المسجد الحرام عما كان عليه الحال فيما سبق الشرط الأخير في الطواف المولاة والمولاة سبق ذكرها في الصلاة وسبق ذكرها في الوضوء هي التتابع ما بين أفعال العبادة هنا التتابع ما بين أفعال الطواف ما بين أشواط الطواف فلو الإنسان فرق هذه التفرق لا تجوز إلا إذا كان التفرق يسير أو لعذر مع محافظة المرأة على طهارته كما تقدم أن الطهارة شرط نيجي نتكلم عن مسألة البناء على الطواف في القطع في المذهب لا يجوز للمرأة أن يبني على طوافه لو قطعه لعذر من الأعذار مثل القطع لصلاة الجنازة أو لطلب نفقة فقدت منه فلو قطع الإنسان لشيء مما ذكره يلزمه باتذاء بطو... الطواف من جديد سواء كان طواف تطوع أو, تطو... أو طواف واجب والقطع لأجل الجنازة على سبيل الأصل لا يجوز اتفاقا إلا لو تعينت على المرأة فإن تعينت عليه لم يوجد غيره وخشي يتغير الجنازة وجب عليه القطع وحينئذ يبني على طوافه ولا يتدئه من جديد كذلك لو قطع الطواف لأجل النفق اللي منه ولم يخرج من المسجد يعني هي مسألة القطع إذا خرج من المسجد لها وضعها وإذا كان القطع داخل المسجد لها وضعها كما إنسان قطع لشيء ألم به لكونه سقط على الأرض أو وقع. او تلف منه شيء او وقع منه شيء فوقف ليبتقطه يعني المسألة بابها واسع مش بابها ضيق على المكلف ومسألة ان الفقاء يتعرض للمسألة الجنازة دي وتعينها وعدم تعينها من المسائل الغريبة في العصر الحاضر بل وفي العصور معظم العصور لان النسجد الحرام اثبتت التجربة انه لا يخلو من الطائفين لا ليلا ولا نهارا لا يخلو من الطائفين تماما فكيف يقلب من كل الناس على جهة الإطلاق ويبقى شخص واحد تتعين عليه الجنازة وكيف أتي له بهذه الجنازة التي تعينت من حملها وآت بها للمزيد فالفقهاء حينما قالوا هذه المسائل هم يفترضون مسائل فيها ضرب من الخيال ولكن قد تقع يعني فقهاءنا عندهم ساعة أفق واسعة جدا في ضرب مثل هذه المسائل كما مثلا يقع في بعض الكتب القواعد أن يقول لو لم يوجد على ظهر الأرض إلا شخص وأخته يحل له الزوج منها لو وجدت شربة ماء تكفي شخص وتكفي نبي ولم يوجد إلا الشخص والنبي فماذا يصنع يشربها هو ويبقى على حياته أم يشربها النبي ويبقى على حياة النبي ويتلف هذا الشخص أو يموت هذا الشخص مسائل افترادية واسعة جدا تدل على مدى سعة الأفق لفقهاء الأجيال. ولكن أبنائنا الطلاب هذه المسائل طرحوها وقالوها بعد أن انتعش الفقه ولم يوجد من المسائل ووجدت تلك المسائل بعد انتعاش الفقه واسع تعرض الفقهاء للفقه الافتراضي وهو باب واسع عند المالكية والشافعية والحنفية. من الأحكام المتعلقة بالتواصل إن المرء لا يبني على طوافه لو نسي بعضاً من الطواف حتى ولو كان المنسي بعض شوط، إذا فرغ من سعيه وطار الأمر أو حصل نقض للوضوء لا يبني بل يعيد الطواف من جديد لكن لو تذكر ذلك بأثر السعي ولم ينتقض الوضوء فيبني كما هو مذهب المدونة والجهل هناك النسيان أيضاً هذه المسألة شباب مسألة الإنسان لو ترك لمعة في القدم لم يصلها الماء في الوضوء وصلى وطال الأمر ثم تذكر لنا هنا يعيد اللمع يعيد الوضوء ويعيد الصلاة لكن لو تذكرها بالقرب فلا يعيد الوضوء كله بل يغسرها يفق يجب على الإنسان الطائف أن يقطع الطواف وجوبا لو أقيمت صلاة الفريدة للذاتب في المسجد الحرام ويلزمه الأقضاء به إن لم يكن صلىها أو صلىها منفردا ببيته أو المسجد الحرام أو جماعة بغير المسجد الحرام وجوب القطع هنا واضح لأن طائف البيت صلاة ولا يجوز لمن في المسجد أن يصلي بغير صلاة الإمام المؤتن به ومعنى قول المصنف ونضب كمان الشوت أن يستحب للطائف لو خرج لأداء الفريدة أن يخرج على تمام الشوط يعني يبلغ الحجر وذلك ليبني من أول شوط جديد بعد ذلك فإن لم يكمله تعذر عليه الإكمال فظاهر المدونة أنه يبدأ من الموضع الذي خرج منه ومستحب أن يبتدئ ذلك الشوت يعني يقيم الصلاة وهو في منتصف الشوت واستطاع أن يكمله فليكمله لو لم يستطع فليقطع من مكانه وهو غالبا سيصلي في مكانه ويستحب له ابتداء الشوت أو إلغاء هذا الشوت الذي قطع وابتداء شوت جديد لو حصل للطائف رعاف يقطعه ليأصل الدم ثم يبني بشرط أن لا يمشي على نجاسة ولا يتعدى موضعا كما سبق في الصلاة تماما بتمام أما استقبال القبلة وعدم الكلام فغير معتبرين هنا لأنه لا يستطيع لا يستطيع تحقيقهم هنا لو تنفس القاطع الطواف قبل تمام شوطه أو قبل تمام طوافه يتدعو من جديد وكذلك إن جلس بعد صلاته طويلا لذكر أو حديث لأن هنا ترك الموالاة لو طاف المرء بالنجاسة في البدن أو الثوب ولم يعلمها إلا بعد فراغه من الطواف فالإعادة عليه كالصلاة لكن لو علم بيها أثناء التواف أو سقطت عليها النجاسة في أثناء التواف ينزعها أو يغسلها عنه أو يطرحها عنه ويبني على ما تقدم من توافه إذا لم تكن المدة طويلة لو طالت يبطل التواف لفقدان شرق الموالا لو شك إنسان في عدد ما طافه من أشواط ينظر في الأمر إن كان غير مستنكح الشك يبني على الأقل سواء شك وهو في الطواف أو شك بعد الفراغ منه وإن لم يكن كذلك يبني على الأكثر ويعمل بإخبار غيره ولو واحدا والمراد بالشك هنا مطلق التردد الذي يشتمل على الوهم أيضا لو طاف الإنسان في سقف المسجد يجوز ذلك بسبب الزحان وكذلك لو طاف من وراء زمزم ومن وراء قبة الشرب ولا يضر حيلولة الاستوانات وزمزم والقبة له عن البيت لأن الزحمة هنا شديدة والزحام يصير الجميع مفتصلا بالبيت الزحام بالطرقات في يوم الجمعة ولكن لو طاف من هذه الأماكن أو من خلف هذه الأماكن لاتقاء الحر أو البرد سيعيد الطواف حتى لو كان تطوعا ما دام بمكة خرج منها لن يرجع للطواف من بلده ولا دمع عليه هذه المشألة أيضا من المسائل الواشعة أثناء الطلاب نحيطكم علما بأن مشألة التواف يحرص كثير من الناس على أن يطوف في أقرب مكان بالبيت بينما يحرص بعض الآخر على التواف بشكل أوسع لأن أفضل الأعمال أحمزها أو أشقها ومثال أن الإنسان في البيت العتيق في عمرة رمضان أو في حج بيت الله يتخير مكان معين التواف فيها صعوبة على المكلف في هذا الوقت لأن الزحام يكون شديد وبالتالي يصلع الطواف في أي مكان في البيت لما انتهى المصنف من الكلام على شروط الطواف شرح في بيان بقية أقسامه وطواف الحج كما نعلم ثلاثة طواف قدوم وطواف إفادة وطواف وداع طواف قدوم اللي هو يتكلم عنه المصنف اللي تكلم عنه المصنف وهو واجب من واجبات الحج، ويكون قبل الوقوف بعرفة ويقاع واجب قبل عرفة، واجب ايضا ومثله السعي فهو ركن، ويجب ان يوقع قبل عرفة ايضا والذلك قال المصنف واجبك السعي قبل عرفة يعني تشبيه طواف القدوم بالسعي في مسئلة واجب تقديمه على الوقوف بعرفة هو هنا واجبين الطواف نفسه واجب وتقديمه على الوقوف بعرفة واجب اخر باستثناء أصحاب الأعذار كالنائم والمجنون والحائض والمغمى عليه والناسي إذا وجد ما يمنعهم من إيقاعه قبل عرفة فلا بأس أما لو اتسع الوقت بذوار العزر أتوا به ولذلك قول المصنف كالساعد تشبيه في وجوب قبلية وليس تشبيها تاما يعني مش تشبيه في الركنية لأن طواف القدوم كما قلنا ليس بركن إنما الساعد ركن شرط تقديم طواف القدوم والسعي اشترط تقديم طواف القلوم والسعي قبل عرفة أن يحرم المرء من الحيل، وأن يراهق أي لا يضيق عليه الزمن وأن يردف الحج على العمرة بإحرام فإن أحرم من الحرم أو أردف فيه الحج على العمرة أو راهق أي ضاق الزمن عليه بحيث يخشى الفوات إن اشتغل بالطواف فلا طواف قدوم على هؤلاء ويسقط عنهم قبلية السعي أيضا لوجوب إيقاعه عقب أحد طوافي الحج وقد سقط عنهم طواف القدوم وإذا سقط عنهم قبلية السعي فأنهم يسعون بعد طواف الإفادة لماذا؟ قالوا لأن الواجب الباقي من طوافي ولا دم عليه لترك طواف القدوم لعدم وجوبه عليه للأدم الشرط ولكن إن لم يؤخر السعي إلى طواف الإفادة بل قدمه قبل الخروج إلى عرفة إسرى طواف تطوع أو واجب بالنبي فإنه يؤمر بإعادة السعي بعد طواف الإفراد فإن لم يعيده بعد طواف الإفراد وعاد المرء إلى بلده، يلزمه دم لأنه خالف ما وجب عليه من تأخير السعي عقد الإفراد ولذلك يكون المصنف مبينا ما تقدم ووجب كالسعي قبل عرفت إن أحرم من الفل ولم يراهق ولم يردف بحرم وإلا سعى بعد الإفرادة وإلا فدم إن قدم ولم يعد انتهى الكلام عن الطواف لكن هناك أحكام ستاتي بالمندوبات أو متعلقات في الحج وبدأ المصنف في الكلام عن السعي والسعي هو ركن أو الركن الثالث من أركان الحج بعد الإحرام والطواف قال المصنف رحمه الله ثم السعي سبعا بين الصفا والمروة منه البدء مرة والعود أخرى وصحته بتقدم طواف ونوى فرضيته وإلا فدم ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما واستبى لحلقه وإن أحرم بعد شعيه بحج فقارن كطواف القدوم إن سعى بعده واقتصر والإفادة إلا أن يتطوع بعده ولا دم حلا إلا من نساء وصيد وكرها الطيب واعتمر والأكثر إن وطي رقم السعي بين الصفا والمروة الوارد في قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم وقصة السعي بين الصفا والمروة معروفة في قصة الخليل في قصة الخليل إبراهيم وابنه إسماعيل عليه السلام وقصة بحث أمه السيدة هاجر عن الماء وتفجر بئر زمزم قصة مشهورة في كتب السير وكتب قصص الأنبياء والبتء بالصفاء والانتهاء هو تركيب الله عز وجل في الآية إن الصفاء والمروى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في القول ونفذه في السعر في حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفة فلما بان من الصفة قرأ إن الصفة والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفة فرقى عليها حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهدم من وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتها مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة الحديث مروي عند الإمام مسلم وعند الإمام البخاري وما عوربناه من صحيح الإمام مسلم. والآن الصفة المرווה ليس جبالا كما كان في الوضع الماضي وإنما اقتصة منهما أو تجيا منهما ودهن بمادة ملساء لا تجرح أو لا تجرح أرجل الحجيج والحمد لله الآن الصفة المرווה مغطاة ومقيفة ليست على الوضع الذي كانت عليه في الماضي من حرارة وحصباء ونحو ذلك وهذا من فضل الله تعالى على الحجيز في هذه الأوقات يشترط في السعي أن يكون سبعة أشوات لا زيادة ولا نقصان كما قلنا في التواف يشترط في السعي أن يكون بين الصفة والمروة لا في مكان غيرهم يشترط أن يبتدئ بالصفة وينتهي بالمروة فلو عكسه يلغى هذا الشوط. يشترط المولاة أيضا ما اعتفار التفريق اليسير كالصلاع على جنازة أو البيع أو الشراء أو الجلس مع أحد أو التوقف معه الحديث أو نحو ذلك بلا تطويل. ولو قيمت عليه الصلاة وهو في السعي لم يقطع بخلاف الطائف لأنه بالمسجد وعدم القاطع فيه طعن على الإيمان فالاولى أن يقطع كذلك يشرف في الطائف أن يتقدمه في السعي أن يتقدمه طواف أي كان هو طواف قدوم للمفرد القرن أو طواف رب كطواف الإفادة والعمرة أو طواف تطوع طواف القدوم وطواف المحرم من الحرم والمرضي فيه وعليه فلو سعى المرء من غير طواف لم يجده ذلك السعي يعني لابد من تقدم سعر. طواف على السعي ويلاحظ هنا ابناء الطلاب ان السعي لو وقع بعد طواف فردي فيسنر المرء ان ينو به الفردية وان وقع بعد تطوع او فرض ولم ينو به الفرد او كان المرء ممن يعتقد عدم لزوم الاتيان به ففي هذه الحالة لا يسعى بعده فان سعى بعده اعاده بعد تواف ينوي به الفرضية والمرض بالصريفة في قوله ونوى فرضيته الوجوب بدليل انه ينجبر بالدم ولان الفرض الذي هو الركن انما هو تواف الافادة هو لا يكون بعد عرف يعني المرب الفرضية هنا انه ينوي به ايه الوجوب وليس تواف الركن لان تواف الركن الاصلي هو بعد عرفة تقلم المصنف عن مسألة فساد التواف وما يترتب عليه سرع المصنف هنا يبين حكم لو فسد الطواف لفقد شرط من الشروط فقال أولا يرجع المعتمر محرما من أي موضع وصل إليه من الأرض إن لم يصح طواف عمره اعتمرها لفقد شرط من شروطه أي الطواف كفعله بغير وضوء أو ترك بعضه سواء كان عمد أو سهل فيرجع حال كونه محرما متجذدا من المخيط كما كان عند إحرامه الأول لأنه ليس معه من أركانها غير الإحرام فيحرم عليه ما يحرم على المحرم ويجب عليه ما يجب عليه يعني هنا مصنب بعد ما تكلم عن السعي راجع يتكلم عن أحكام خاصة الفساد الطوف إن كان المرء قد أصاب النساء فسدت العمرة فيتمها فازة ثم يقضيها من الميقات الذي أحرم منه أولا ويلزمه الهدي وعليه لكل صيد أصابه الجزاء وعليه فدية لللبس والتطيب ويفتدي للحلق إن كان قد تحلل به أولا وحلق ولا بد أن يحلق ثانيا لأن حلقه الأول لم يصادف محله، وإن لم يكن حلق لن يلزمه شيء لتأخيره فلو وصل مكة طواف واسعة وحلق أو قص. إذا لم يصح تواف العمرة أحرم بعد سعيه عقب التواف الفاسد بحج ويصير قارنا وذلك لماذا لأن توافه الفاسد وسعياه وعاقبه كالمعدوم لفقده الشرط هو صحة التواف فلم يبقى معه غير إحرام العمرة ويكون الإرداف عليها صحيح لصحة العمرة في نفسها باعتبار إحرام لو تبين للإنسان فساد تواف القدوم وقد أوقع السعية بعده ولم يعيده بعد تواف الإفادة فإنه يرجع حلالا لكن الرجوع هنا في الحقيقة ليس لتواف القدوم بل رجوع للسعي وينبني عليه أنه إذا وصل مكة يطوف ويسعى ويتم تحلله من الحج وينوي بتوافه الإفادة لأن تواف القدوم فات محله بوقوف عرفة ويلزم إعادة السعي بعد تواف الإفادة يلاحظ أن المسائل السابقة أبناءنا الطلاب فيها تأكيد على أن السعي لا بد أن يلزم تواف. وبالتالي ينبني على فساد التواف فساد السعر وإعادة التواف إعادة السعر أربعة لو طاف المرء طواف الإفادة وتبين له أن الطواف غير صحيح لفقد شرط من الشروط مثلا طاف على جلد وضوء أو نسي الطواف أو نسي بعض الطواف ووصل لبلده ينبغي عليه أن يرجع له إلا أن يكون طواف بعده طواف التطوع فيجيئه طواف التطوع فينأذن ولا يرجع لهم بلده لأن تطوعات الحج تجزئ عن الواجب اللي من جنسها ولا دم عليه لما ترك من النية لأن أركان الحج لا تحتاج لنية وكذلك بقية أفعال لأن الإحرام ينسحب عليها كما ينسحب إحرام الصلاة على جميع أفعالها هنا نقطة همة لم نذكرها في الإحرام وهي أن النية في الإحرام تنسحب على كل أفعال الحج وبالتالي هي تشبه نية الأحرام في الصلاة فلا تحتاج لتجزئة. لو أفسد الإنسان الطواف ماذا يحل له؟ قالوا إن من أفسد الطواف سواء كان طواف قدوم أو طواف إفاضة لكونه على غير طهارة ونحوها يعود حلالا حتى يطوب البيت ويسعى لأنه لما بطل طوافه بطل سعيه كما قلنا لكن الحلال هنا ليس على الإطلاق يحل له كل شيء ما عدا حكثي. معدى النساء والصيب فيجب عليه اكتناب ذلك لأنه لا يحلله من ذلك إلا التحلل الأكبر اللي هو طواف الإفادة أو هو يقع بطواف الإفادة لكن يحدي لو مسه الطيب مع الكراها ولا فدية لو مسه لأن هذا تحلل أصغر إذا لم يصح للمرء طواف القدوم أو طواف الإفادة وعاد حلالا وأكمل كل أحرامي يلزمه الخروج للحل والإتيام بالعمرة سواء حصل منه وط أم لم يحصل خلافا لمن يرى أن العمرة تجب عليه إن وطئا ووجه ذلك أن العمرة حينئذ ستكون لأجل الخلل الذي وقع في التواف بأنه قدم الوط فأمر بأن يأتي بتواف صحيح لا وط قبله وهو حاصل في عمرة بخلاف إذا لم يطل ركن عرفة أو لقوب عرفة هو الركن الأعظم في الحج قال فيه المصنف وللحج حضور جزء عرفة ساعة ليلة النحر ولو مر النواه أو بإغماء قبل الزوال أو أخطأ الجم بعاشر فقط للجاهل كبطن عرنة وأجزأ بمسجدها بكرة وأجزأ بمسجدها بكره وصلى ولو فات هذا الرك هو الذي يختص به الحج عن العمر هو الوقوف بعرفة بمعنى الاستقرار بها بقدر الطمأنينة في أي وزء من أجزاء عرفة واقفا أو جالسا أو متجعا أو راكبا سواء علم أنها عرفة أم لم يعلم هذا الركن الأعظم الذي قال فيه المولى عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبيله لمن الضالين تروي السيدة عائشة رضي الله عنها قائلة كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس وكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيد منها فذلك قوله عز وجل ثم أفيد من حيث أفاد الناس وقالوا في تشمية عرفات مبررات كثيرة قالوا أن سيدنا جبريل علم فيها سيدنا إبراهيم أو عرفها فيها بالمناسك وقالوا أنها شمية عرفات لأن آدم لما نزل في موضع ونزلت حواء في موضع تعرفها أو تقابل في هذا المكان وعرف كل منهما الآخر أو كل منهما بالآخر ولهم في التسميات أوجه كثيرة غير ما تقدم والوقوف عرف أبناء الطلاب يجري في أي مكان مع استحباب إن الإنسان يقف في الموقف المعتاد اللي الناس وقفوا فيه واللي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند الصخرات العظام الكبار المفروسة في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي في وسط عرفة والنبي عليه الصلاة والسلام وقف في هذا الموقف وقال كل عرفت موقف وقفت هنا وكل عرفت موقف وقت الوقوف بعرفة ساعة أي لحظة من الزمان مش المراد الساعة الفلكية اللي هي ستين دقيقة بل ساعة بمعنى اللحظة من الزمان بمقدار حط ولو حط الرحال أو مقدار الطمأنينة بره من الزمان متى ساعة من ليلة النحر ليلة العاشر من ذي الحجة وتدخل لغروب شمس يوم التاسع فما استقر بعد الغروب لحظة أجزاءه ذلك سواء دفع منه بدفع الإمام أو قبله وإن كان الأفضل أن يدفع بدفع الإمام ولو نفر الإنسان قبل الغروب لم يخرج من عرف حتى غابت الشمس عليه أجزاءه ويلزمه الهدي لعدم الطمأنينة فيها بعد الغروب إذ هي واجبة يعني الطمأنينة واجبة فالاستقرار بعد في عرف بعد الركن بعد الغروب غروب والطمأنينة واجبة أما الوقوف نهارا من زوال يوم التاسع من ذو الحجة فهو واجب ينجبر بالدم ان تركو المرء عمدا لغير عز بناء على مشهور المبان تكلمنا عن مسألة الاستقرار فماذا عن لو مر الإنسان بعرفة بدون استقرار قالوا يكفي أن يمر بعرفة ولو بره يسير بلط مئنان بشرطين أن ينوي الوقوف بعرفة بمرور هذا اثنين أن يعلم أن هذا المكان عرف وبالرغم من ذلك يلزم مدانا لأن الأطمئنان واجب كما قلنا إن جابه بالدم وإنما طلبت النية من المار دون غيره ممن وقف بعرفة واستقر مطمئننا لأنه لما كان فعله لا يشبه فعل الحجيج في الوقوف احتاج لنية لعدم اندراج فعله في نية الإحرام بخلاف من وقف لأن نية الإحرام يندرج فيها الوقوف كالتواف والسعب يعني نحن سبق لنا الكلام لو تذكرنا أبناء الطلاب في بداية الكلام عن عرفة فقلنا أنه لو وقف بها حتى لا يشترط له النية ولا يشترط له العلم بأن هذا عرف لكن الإنسان اللي مر عليها بدون استقرار يشترط لي الشرطين دول يشترط لي أن ينوي الوقوف ويشترط لي أن يعلم أن هذا المكان عرف حتى لا يكون في ذلك نوع من التلاعب بالعبادة والعياذ بالله بالنسبة للإنسان المغمى عليها أو النائم يكفي أن يحضر بعرفة ساعة من ليلة النحر سواء كان سالم من الإغماء قبل الزوال أو كان متلبس بالإغماء قبل الزوال من تاسع ذي خجة لا بعده وحتى لو استمر نم عليه حتى طلع عليه فجر يوم العاشق وخرج وقت الوقوف فيكفيه ذلك ولا يلزمه دم لأن الإغماء لا يفطل به الإحرام ويلحق بالإغماء الجنون والنوم والسكر بحلال لكن السكر بحرام يمنع لأن السكر بحرام حرام لو اخطأ الحجاج في الوقوف ذا هذه تحدث او حدثت فعلا في بعض السنوات منذ مئات السنين وفي العصر الحاضر يجتهد اهل المملكة في التثبت التام من رؤية هلال ذي الحجة حتى لا يقع خطأ لان يشترط او يجب في وقفة عرفات ان تكون رؤيتها ثابتة ودقيقة حتى لا يقع خطأ لأن هذا أمر يخص العالم الإسلامي كله بخلاف ما يحدث في رمضان من اضطراب في رؤية الهلال أو اختلاف في رؤية الهلال من بلد لآخر لو أخطأ الجماعة كلهم في الوقوف بعرفة ووقفوا يوم العاشر من ذي الحجة ظن منهم أنه التاسع، بسبب أن الهلال غم عليهم أو غم عليهم ليلة الثلاثين من ذي القائدة أو نظروا ولم يروا الهلال فأكملوا العدة ثلاثين يوم ثم تبين بعد ذلك أنه العاشر فإن هذا الوقوف يجزئهم لو كان الخطأ من الجميع لكن لو كان الخطأ من البعض فلا يكفي حتى ولو كانوا أكثر أهل الموقف وإن كان الخطأ باليوم الثاني أو الحادي عشر فلا يجزئ يعني أخطأ فوقفوا في, في الثامن أو وقفوا في الحادي عشر والفرق بين الإجزاء في الخطأ في التاج وبين عدمه في الثاني والحادي عشر أن الذين وقفوا فعلوا ما تعبدهم والله بي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من اكمال العدة اذا غميت عليهم بخلاف الثاني هذا اجتهاد او شهادة باطلة لكن لو اخطأوا في العدد نعلم اليوم الاول من الشهر ثم نسوف فوقفوا في عشر فلا يجزئهم لو مر الانسان الجاهل بعرفة هل هذا المرور يجزي؟ قالوا لا يجزي إذا مر أحدا بعرفتها جاهلا بها ولم يعرفها فهذا لا يوجه حتى ولو نوى الوقوف لأنه لن يستشعر القرب إذن لماذا فرقنا بين هذا وبين المغمى عليه ونحوه ممن تقدم ذكره فرقنا بين الجاهل وبين هؤلاء قالوا إن الجاهل عنده نوع من التفريط أما المغمى عليه الإغماء أمر يغلب على الإنسان فهو معه عذره والجهل بعرفة يضر المر فقط لكن لو وقف بها جاهل فلا يضر الجهل بها يعني إنسان يجهل تماما أن هذه يعرف مرة بها مره هذا لا يكفيه لكن إنسان يعلم أن هناك وقفة عرفة أخذه الناس فأوقفوه في هذا المكان ما يعلم أنها عرفة لكن يعلم أن في وقفة عرفة هذا الجهل لا يضر من وقف في بطن عرنة لا يصح وقوفه ولا يجزئه لكن يجوز الوقوف بما في جدها مع الكراهة ويمنع الوقوف بعرنة للشك هل هو من عرفة أم لا وبطن عرنة بضم العين وفتح الرأ أو عرنة بضمهما أو عرنة بالضم والسكون منطقة بين عرفة والحرم ليست من هذا ولا ذلك أو هي وادي بين العلمين اللذين على حد عرفة والعلمين اللذين على حد يحتاط الإنسان لدينه وحتى يسلم له حجه ويسلم له منسكه فلا يقف هذا المكان والحمد لله الآن من فضل الله تعالى أن قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتحديد هذه الأماكن تحديدا دقيقا بكل اللغات أو بأشهر اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية ونحوها من اللغات حتى يدرك الناس جميعا من كل حذب وصوب أن هذه حدود عرفة محددة الحمد لله الآن المصنف رحمه الله يختم الكلام على عرفة بقوله وصلى ولو فاته بقوله أن من جاء إلى عرفة فتذكر هناك صلاة منسية إن اشتغل بها فاته الوقوف بعرفة وإن ذهب للوقوف لم يمكنه فعل الصلاة يقدم الصلاة على مشهور مذهب مالك لعظم أمرها في الشرق واستحقاقها للوقت بالذكر وعليه فالحاج يصلي العشاء أو المغرب لو خشي عدم إدراك ركع منها أو من الأخيرة أخذ صلاة المغرب حتى ولو فاته الوقوف بعرفة لأن الصلاة يترتب على تركها القتل والحاج لا يترتب على تركه القتل وما يترتب على تركه القتل مقدم على ما ليس كذلك لكن اللي عليه الفتوى في المذهب تقديم الوقوف بعرفة على الصلاة يعني يصلي الصلاة ولا أحسب امرأة يذهب لعرفة كاركا الصلاة أو مقصرا فيها أو موملا إياها فالمرء في هذه البقاع يحرص كل الحرص على طاعة الله عز وجل بكل أشكالها نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس الذي تكلمنا فيه عن أركان الحج الثلاثة ونستكمل الحديث عن بقية أحكام الحج في الدرس التالي بعون الله تعالى وصاقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته